لا تغننوا دو فتولوا عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خشع عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم شراد متشر محقين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير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 اشتركوا في أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِن دَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِر إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِر وَنَبِّئْهُم أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَر فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاقَبَ فَعَقَر فَكَيْفَ ن عذاب ونذو إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر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 حده كلام حب البصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مذكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنة ونهر في مقعد صديق دملك مقتدر